قال ما خطبكن إن راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص, حص الحق أنا راوتت نفسه وإنه لمن الصادقين